أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم، فيؤاخذ صاحبها بها وقد أبلغت إليه كعرق القربة فقال كعرق السقاء لما لم يمكنه الشعر ثم قال على القعود اللاغبي وكان معناه أن تعلق القربة على القعود في أسفارهم وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيه زعم أنهم كانوا في المفاوز في أسفارهم يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهر وكان الفراء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام وقال قوم لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة كأنه قال واتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه احد وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه ومعلوم انه لا يكون مسجد كمفحص قطاه وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن ابي حضرد وقد جاء يستعينه في مهره فساله عنه فقال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاه بالمهور وهذا لا يلزم وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل المتزوج ليس إنكارا لأجل المغالاه والإكثار في المهور وإنما الإنكار لأنه كان فقيرا في تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال وهذا مكروه باتفاق وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان الله تعالى عليهم أربعين ألف درهم وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانا قال نعم وقال للمراه اتضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما من صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبيه وله سهم بخيبر فلما حضرته الوفاه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم افرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمها فباعته بمئة ألف وقد أجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق لقوله تعالى وآتيتم احداهن قنطارا واختلفوا في أقله وسيأتي عند قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم المسألة الرابعة قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا قال بكر بن عبد الله المزني لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا لقول الله تعالى فلا تأخذوا وجعلها ناسخة لآية البقرة وقال ابن زيد وغيره هي منسوخة بقول الله تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا والصحيح أن هذه الآيات محكمة ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وقوله تعالى بهتان مصدر في موقع الحال وقوله تعالى وإثمه معطوف على المصدر وقوله مبين من نعته المسألة الخامسة قوله تعالى وكيف تأخذون تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة وقال بعضهم الإفضاء إذا كان معها في رحاف واحد جامع أو لم يجامع حكاه الهروي وهو قول الكلبي وقال الفراء الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم الإفضاء في هذه الآية الجماع قال ابن عباس ولكن الله كريم يكني وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة ويقال للشيء المختلط فضن قال الشاعر فقلت لها يا عمتي لك وتمر فضا في عيبتي وزبيبه ويقال القوم فوضى فضا أي مختلطون لا أمير عليهم وعلى أن معنى أفضى خلا وإن لم يكن جامع هل يتقرر المهر بوجود الخلوة أم لا اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال يستقر بمجرد الخلوة لا يستقر إلا بالوط يستقر بالخلوة في بيت الإهداء التفرقة بين بيته وبيتها والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعده دخل بها أو لم يدخل بها وذلك لما رواه الدارقطني عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصداق وقال عمر اذا اغلق بابا وارخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق عليها العدة ولها الميراث وعن علي اذا اغلق بابا وارخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وقال مالك إذا طال مكسه معها مثل السنة ونحوها واتفق على أن مسيس وطلبت المهر كله كان لها وقال الشافعي لا عدة عليها ولها نصف المهر المسألة السادسة يا إخواني قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فيه ثلاثة أقوال قال اكرمة والربيع هو قوله عليه السلام فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي قوله تعالى فانساكم بمعروف او تسريح باحسان وقال مجاهد وابن زيد عقدة النكاح قول الرجل نكحت وملكت عقدة النكاح وقال قوم الميثاق الغليظ الولد والله تعالى أعلى وأعلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله لقد فهمت من حديث الإمام اليوم يا عم أنه من حيث الكثرة فإنه لا حد لأكثر المهر ومع هذا فإن من الأفضل عدم المغالاة في المهور نعم يا ولدي فالإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من الرجال والنساء ليستمتع كل بالحلال الطيب والآن انتهى وقتنا كما ترى وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم